هجر المعاصي نعم قد يجروا قد لا يجروا على حسب المصلحة في ذلك لكن هجر المعاصي السنة بتابد. كما قال مهلب هذا في الإجماع وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا ولكن ابن يقول يقولنا هذا بمنزة الدواء قد ينفع المريض وقد لا ينفعه والعالم والذي يريد ليهجبه بمنزة الطبيب قد تعتقد أن هذا علاج له وأن هذا ينفعه قد تعتقد أن هذا يزيده بعداً وعلاك أنت تستعمل مع العلاج المناسب والهجر مراتب الهجر ليس نوع واحدا. قد تهجر مجالسته. ولكن لقيته في الطريق سلمت عليه وصفحته لكن لا تجالس هذا نوع من نوع الهجر النوع الثاني قد تجالس ولكن لا تكلم كالرجو يهجر زوجته في البيت ينام معها ولكن ما يكلمها أو يهجر ابنه. يجالسوا في البيت ولا يطردوا عن البيت لكن ما يكلموا يرى أن هذا باب واسلوب من سليل الأصلاح وقد ترى أن الأصلاح فعل الأمرين معا لا تجالسوا ولا تكلم والمقصود من هذا هو الإصلاح ومتى ما اعتقد للشخص أن هذا ليس طريق الإصلاح فإنه يدعو لأن المقصود هو إصلاح وجاجه ويصلح باطل وضرر وقد يكون في فائدة أخرى مقصودة أيضا للشارع وينتري الآخرين بأن هذا غرط وأن هذا حرام بحيث لو أن كل شخص لم يفعل هذا الأسالي قد يعتقد الناس أن فلانا المبتدع ليس بممتدع لأن فلانا يجارس قد الناس لا يعلمون عن نيتك تظهر للناس وبين الناس أن هذا هو مقصود حتى لا يقع في فتنه أيضا كان مثلا عالم جارس مثلا الفسق والضلال الناس قد لا يعرفون قصده أو جارس على البدع وقد نسي يقول فلان كسر بلعوه فيقول في يقوشين وما ما طبعا ما يدرون اللي يقوشين وما يقول هيا هم يتصورون ما قال شيء قد يقول فات هذا يقول أنا أصيحهم فاتج هذا جوان تحتار حتى لا يحصل ضرر على الآخرين وتعرف أيضا الهاجر يهجر هو يستفيد ليس المقصود أن تفيد الآخرين بق أن متى أولا تظهر على الولاء والبراء، ثانيا تحفظ منهجك وسلامة دينك، لأنه بمجالسة هؤلاء قد يحصل ضرر.